Hizb el Harisi, Sayın ve وتوجني بتاج البهاء وانشر علي نباء العز، واملأ باطني خشة ورحمة، وظاهري عظمة وهيبة، ومكنني ناصية كل جبار عنيد وشيطان مريد، وعصمني وأيدني في القول والعمل، برحمتك يا ارحم الراحمين